بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور زينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين